قال رحمه الله قوله تعالى من أنصاري إلى الله فلما أحس عيسى منهم الفهرة قال من أنصاري إلى الله استنصر عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الذين يستنصر بهم من أراد الله توفيقا من الحواليين له والأنصار له من أنصاري الله من يعينني من ينصرني للدعوة إلى الله من ينصرني إلى أن أبين كلام الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يؤيني حتى أبلغ كلام ربي فهذا عيسى استنصر ورسول الله استنصر وهكذا نبي الله هود استنصر وجل الأنبياء استنصرون منهم من وفق لنصرة الحق وأهله ومنهم من خذل وحارم وعاد الحق والتوفيق بيد الله توفيق عزيز الذي وفق لنصرة الخير وأهله فقد وفق لخير كثير ويذكر بذكر جميل كما ذكر الله الأنصار بذكر جميل جدا خالد هذا الذكر ببقاء العرض وسماوات وهكذا يوم يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها يكونوا كذلك أيضا لهم المنازل العالية بسبب نصرتهم للحق ولأهلهم وأما الذين يستنصر بهم ولم ينصروا الحق هذه خذيلة حصرة لهم خذيلة أيما خذيلة ويوم القيامة يرون ذلك عيانا أي يرون خليلتهم عيانا للحق لأهله فهولا الحواريون وفقهم الله لنصرة عيسى عليه الصلاة والسلام وهكذا أصحاب رسول كلهم أنصار المهاجرون منهم والأنصار كلهم أنصار لشرع الله لكن صار عالم الأنصار إذا أطلق يقصد به أهل مدينة الأوسر الخزرج وإن كلهم أنصار لدين الله سبحانه وتعالى الحاصل الأمبئات تنصروا وهذا لا مانع منه ولا يغلح بالعقيدة أن الشخص يستنصر بغيره مع نصرة لله سبحانه مع نصرته بالله جل وعلا فإن المصر المطلقة إنما هي من الله وهذه أراد الله سبحانه وتعالى من العباد طلبها واتخاذها الاستنصار بالعباد ما في مانع أن يستنصر الشخص بمن يرى منه النصرة ومن يرى منه قوة على النصرة يستنصر به قال قوله تعالى من أنصاري إلى الله قال السدي وابن جريج مع الله قال جعلوا إلى بمعنى مع أي من ينضم في نصرتي إلى نصرة الله سبحانه وتعالى لي من ينضم في نصرتي إلى نصرة الله جل وعلا مع الله من ينضم مع الله في النصرة فإن الله ناصري ومن ينضم مع الله في النصرة ويكفي من سبحانه وتعالى نصير سبحانه تعالى ولكن هذه أسباب مشروعه فعلى هذا يكون الحرف إن ضمن معنى الاسم هذا معه ويكون من باب تضمين الكلمات والحروف وهذا مذهب كوفي فإنهم يرون أن التضمين إنما يكون في الحروف لا في الأفعال والعوامل لا يكون التضمين في الأفعال والعوامل وإنما يكون في الحروف هذا مذهب فامشوا في مناكبها على مناكبها لأصلبنهم لأصلبنكم في جذوع النخل أأمنتم من في السماء على السماء وعلى جذوع النخل فهم يرون التضمين يكون في الأفعال في الحروف والكلمات لا في الأفعال والعوامل خالفهم البصريون كما سيأتين فإنهم يرون التضمين يكون في العوامل والأفعال لا في الحروف فإن الحرف لا يضمن عن حرف آخر ومن هذا الباب هذه الآية التي سيكون كلم عليها اختلفوا فيها من حيث التضمين في أي شيء قال رحمه الله قال السديو بن جريش مع الله تقول العرب الذود إلى الذود إبل أي الذود مع الذود ابن. تقول العرب الذود مع الذود ابن أي مع الذود وكما قال تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم فهذا لا يجوز أن يكون شخص مالا مع من مال يتيم هذا حرام وإنما يأكل مالا وأما من مال يتيم فليس له حق في أكله ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. هذا حرام أكل أموال يتامى. فهذا قول الكوفيين مع أموالكم تأكلوا أموالهم مع أموالكم. أما البصريون فيقولون ولا تأكلوا مضمن معنا لا تضموا، لا تضموا أموالهم إلى آكلين لها، آكلين لها ضم مع أكل. وهذا المذهب من حيث البلاغة أصح. لأن الفعل سيشرب معنى فعل آخر وهذه حقيقة التضمين شراب لفظ معنى لفظ آخر مع بقاء معنى اللفظ المشرب واللفظ المضمن مع بقاء اللفظ المشرب واللفظ المضمن وهذا نشك أفضل من قول الكوكمين ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي لا تضموا أموالهم إلى أموالكم آكلين لها هذا حرام وهكذا من أنصى لي الله من إنضم من ينضم في النصرة إلى الله سبحانه وتعالى معنى الانضمام أنصاري معنى تضمن معنى الانضمام والضم هذا المذهب كما سمعته أفضل مذهب الكوفيين لا شك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي يخالفون أمره الأصل فإن يخالف يتعدى بنفسه لكنه نتعدى بالجار فليحذر الذين يخالفون عن أمره والأصل يخالفون أمره قالوا لأنه ضمن معنى يخرجون عن أمره لتعدى بما تعدى به الذي ضمن معناه فيقول المعنى على هذا فنحذر الذين يخالفون عن أمره يخرجون عن أمره مخالفين له عاصين له نحذر الذين يخالفون عن أمره يخرجون عن أمره بدليل أنه يتعدى بالجار لو كان معناه الأصل ما يتعدى بالجار لأنه يتعدى بنفسه وهذه حقيقة التضمين يشرب لفظ معنى لفظ آخر مع بقاء معنى اللفظ المشرب مع بقاء معنى اللفظ المضمن اللفظ المشرب لازال باقيا قال الله سبحانه وتعالى عينا يشربوا بها عباد الله قال البصريون عينا يشربوا بها أي عين يروى بها عباد الله إذا شربوا شرب معري وليس شرب مجرد فقط وهذا أبلغ فيكون يكون يشرب بها عباد الله ضمنا معنى يروى عينا يروى بها عباد الله فيكون يشرب ضمنا معنى يروى فيبقى معنى يشرب على ما هو عليه يبقى على ما هو عليه لكن ضمنا معنى زائد وهو الري وهو الري فتكون كل معنى الايه عين يروى بها إذا شربوا عباد الله يروى بها عباد الله إذا شربوا منها شرب وري وأما الكوفيين يقولون لا التضمين في الباء هنا عينا يشرب بها أي منها عينا يشرب منها عباد الله فيقول للبي لا تضمنت معنى من فيكون معنى الآية عينا يشرب منها عباد الله وهذا في قصور هذا في قصور إذا نجعلنا تضمين في الحرف فقط وإنما يجعل التضمين في الفعل لأن معنى الفعل سيبغى على ما هو عليه وتزيد فائدة أخرى معنى فعل آخر ينضم معنى فعل آخر ينضم فيكون معنى في غير البلاغة عينا يغلو بها عباد الله إذا ما هو فقط من غير ري. ري شرب ويحصل لهم ري فعلى هذا تعدى بالباء لأن يشرب ضمن معنى يروى عينا يروى بها ويروى يتعدى بحرف الجر يروى يتعدى, بها يتعدى بحرف الجر الذي هو الباء وأما الكوفيين يقولون كيف لا عندنا يشرب معلوم أنه يتعدى يتعدى يشرب بها أي منها بمن لا بالباء فإذا لابد من التضمين في الحرف فيكون معنى الآية عينا يشرب منها عباد الله وهذا القول هو ما هو منكر عن الإطلاق ولكن الأصل أننا متى ما أمكن أن يجعل التضمين في الفعل فلا نخرج عنه لا نخرج عنه ومتى لم يمكن أن بتكلف فنبقى على مذهب الكوفيين نبقى على مذهب الكوفيين فإنه سهل ما في شيء من التكلف لكن متى ما أمكن المذهب البصري فلا نلجع عنه ولا نحيد عنه فهو مذهب جميل مذهب قوي ويدل على بلاغة القرآن وفصاحة القرآن فالأصل في الترجيح هو المذهب البصري إلا إذا لم يمكن أن نجعل التضمين في الفعل إلا بعسر وتكلف فنجري على مذهب الكوفيين لو صلّبنكم في جذوع النخل على جذوع النخل أأمنتم من في السماء على السماء فنشو في مناكبها على مناكبها مغي سنذهب لبحث عن فعل يحصل شيء من التكلف وهذا تفيح ابن جني رحمه الله تعالى وهذا هو الصواء وأما شيخ الإسلام فهو ينكر مذهب الكوفيين تماما وأنه مذهب خطأ مذهب خطأ وغير صحيح هذا المذهب الذي ذهب إليه الكوفيون ويرجح مذهب البصريين رحمه الله تعالى والذي يظهر أن الأصل هو مذهب البصريين إلا إذا عسر علينا التضمين في الفعل فإننا نضمن الحرف فإن هذا لا يرد مطلقا تضمين الحرف يجوز تضمين حرف معنى حرف آخر إذا عسر علينا التضمين في الأفعال والشيخ الإسلام ما يرى هذا رحمه الله له كلام إن شاء الله لعله يأتي معنا في حكام القرآن إن شاء الله بإذن لن نذكره هناك وإنما هذه لأنه ذكرها هنا ناسب أن نذكر شيئا من هذا قال رحمه الله قولوا تعالى من أنصار إلى الله قال السد وابن جريش مع الله تعالى تقول العرب الذود إلى الذود إبن أي مع الذود وكما قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم هذا مذهب من نعم مذهب الكفية وقال الحسن وأبو عبيدة إلى بمعنى وهذا تضمين أيضا كذا به الحسن وابعبيده لكن إلى بمعنى في أي من أعوان في الله أنصاري أعواني بدليل إنه تعدد بإله هو الأنصار يتعدى ب ما يتعدى بإله يتعدى مع أنصاري مع كذا لكن لما ضمنا معنى أعوان فيكون كلام من أنصاري الله من أعوان في الله عيونني في الله سبحانه وتعالى من هم هؤلاء في ذات الله عينوني هذا قول آخر في التضمين لكن جعلوا إلى بمعنى فيه وهو تضمين حرف بمعنى حرف تضمين كلمة بمعنى كلمة لازلنا في المذهب الكوفي أي في ذات الله وسبيله وقيل إلى في موضعه معناه من يضم نصرته إلى نصرتي إلى نصرة الله لي هذا بالهم من, من يضم نصرته من أنصاري ضمنهم معنى يضم مذهب البصريين يكون التضمين في الأفعال والعوامل لا في الحروب فعلى هذا يكون معنى الآية من أنصاري إلى الله من يضم نصرته إلى نصرتي إلى نصرة الله لي هذا كلام جميل كلام طيب وابن الأنبالي له أيضا كذلك كلام جميل وأبغى أنصاري علمه عليه ويكون المعنى من أنصاري إلى أن أبين إلى أن أبين أراد الله سبحانه وتعالى هذا لا بس من أنصاري إلى أن أبين دين الله ذكرهم الأنبال يرحمه الله من أوصاني إلى أن أبين أمر الله قاله من الأنبال فعلى هذا لا تظنين لا تظنين وإنما على تقدير هذا الفعل إلى أن أبين أمر الله وأنصاري إلى الله أي أمر الله المقصود به الحاصل المذهب الصواب هو التضمين في الأفعال والعوامل لا في الحروف إن إذا لم يمكن وهذه مسألة مهمة جدا فهي من البلاغة بمكان جدا هذه المسألة مسألة التضمين وقد عقد, عليها أو عقد لها بن أشام في المغني فصلا خاصة بها فصل التضمين لأنه مهم في نغة العرب تعرف به المعاني ومن ذلك أيضا من هذا الباب لقد سظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة فالكوفين يقولون لقد ظلمك بسؤال نعجتك مع نعاجة لكن شيخ الإسلام يقول بمعنى الضم لقد ظلمك بضم, بضم نعجتك إلى نعاجة ظلمك بهذا الضم هذا أحسن من الثومين في الحرف بمعنى معه بل نقول لغا ظلمك بضم نعجتك إلى نعاجه هذا ظلم فهو بمعنى الضم فالتضمين هو العامل قال رحمه الله وقيل إن في موضعه معناه من يضم نصرته إلى نصرة الله لي واختلفوا في الحواريين انتهينا من هذه المسألة التي يذكرها النحا مسألة التضمين أشار إليها رحمه الله تعالى. فالقول الأول التضمين في الحرف فإلى بمعنى معه والقول الثاني تضمين في العامل فأنصالي بمعنى من يضم نصرته إلى نصرة الله لي والثاني هو الأرجح فإنه فيه من البلاغ ما تعلمون وفائد التضمين أن تكون كلمة تؤدي مؤدا كلمتين كلمة تؤدي مؤدا كلمتين هذه فائدة عظيمة كلمة واحدة تؤدي مؤدا كلمتين فاليحذر الذين يخالفون عن أمره يخالفون ويخرجون خالفون خارجين وهكذا الذي تقدم معكم الآيات التي أشرنا إليها عينا يشربوا بها يشرب ويرغون شرب معري وليس شرب مجرد ويتضمن معنى فعل آخر يعني يكون معنا الذي هو معلوم موجود وزيادة على ذلك وزيادة على هذا المعنى قال رحمه الله واختلفوا في الحوارجين قال مجاهد والسدي كانوا صيادين يصطادون السمك سموا حواريين لبياض ثيابهم. الآن هذه المسألة في مسألة عامة عن حواريين. ما المقصود بالحواريين؟ اختلف العلماء في ذلك. رقيلا كان أصلهم صيادين. الصيادون السمك. سموا حواريين لبياض ثيابهم. ولا صيادون. حواريون هؤلاء صيادون. لكن سموا بحواريين لبياض ثيابهم. والحوار كما تعلمون إذا كان في العين شدة بياض العين شدة بياض. في العين ويكون أيضا شدة سواد أحيانا يعني يخلص لون واحد قال سموا حواريين لبياض صيابهم وقيل كانوا من لاحين وهم أرفع من الصياد عنده خبرة من البحر وقيل كانوا من لاحين وقال الحسن كانوا أصاريين سموا بلانك أصاريين كانوا إيش عندك دولة ثانية وشئ قصارين كانوا قصارين سموا بذلك لأنهم كانوا يحورون الثياب أي يبيضونها وقال عطاء سلمت مريم وعيسى عليه السلام بالأعمال شتى فكان آخر فكان آخر ما دفعته إلى الحواريين وكانوا قصارين وصباقيين فدفعته إلى رئيسهم ليتعلم منه. فجتمع عنده ثياب وعرض، فجتمع عنده ثياب وعرض له سفر، فقال لعيسى إنك قد تعلمت هذه الحرفه وأنا خارج في سفر لا أرجع إلى عشرة أيام، يعني فترة هذه كلها ينتهي سفري لأن إلى إلى انتهاء الغاية إلى عشر أيام بانتهاء العشر أيام سأرجع وأنا خارج في سفر لا أرجع إلى عشرة أيام. وهذه ثياب الناس مختلفة الألوان وقد أعلمته على كل واحد منها بخيط على اللون الذي يصبغ فيه وهذا شأن هؤلاء وصار بشأن الصباغين أنه علم ثياب الناس يجعل هذا ثوب على الجمع ويجعل علام عليه حتى لا تختلط الثياب شأن أيضا كذانيق الذين يغسلون الثياب تجد علم على كل ثوب حتى لا تختلط الثياب الناس تجمع عنه يعني ثياب كثيرة ثياب كثيرة بد من هذا لتمييز هذا عن هداك قال رحمه الله وهذه ثياب الناس مختلفة الألوان وقد أعلمت على كل واحد منها بخيط على اللون الذي يصبغ به فيجب أن تكون فارغا منها وقت وخرج فطبخ عيسى جبنا واحدا على لون واحد وأدخل جميع الثياب وقال خرج فطبخه كيف يعني خرج ااا حبنا عندي جب جبنا جبنا وكذا جبنا حبنا صواب حبا صحيح ما يكون هذا وخرج فطبق عيسى حبا واحدا على لون واحد وادخل جميع الثياب وقال قولي بإذن الله على ما أريد منك فقدم الحواري والتيام كلها في الجب عيسى جب جبا فخرج فطبخ جبا سيكون عندك في الحب أيضا نفس هذا ونحن عاد الجب فيكون وخرج فطبخ عيسى جبا واحدا فماذا يقصد بالجب انظروا لنا كلمة جب إذا كان تناسب إلا الجب معروف وهو في غيابة الجب لكن ما معنى جب هنا إن كان لها معنى يناسب خلاص يكون الصواب الذي عندنا انظروا كتب اللغة الذي عنده جهاز انظر لنا هذا جبا هل يأتي على معنى يناسب سياق الكلام هنا لأنه أعاده قال فقدما الحواريون والسياب كلها في الجب كان الذي وضعه فيه هذا الصواب سيخون جب الماء الذي وضعه فيه كلها في الجب قال كل واحد يأخذ حظه فإذا بها تخرج على أنوان مختلفة وكل واحد يعرف لونه في الجب صواف هنا والثياب كلها في الجب فقال ما فعلت الجب المعلوم في الماء فقال, فقال ما فعلت فقال, فقال فرقته منها قال أين هي قال في الجب قال كلها قال كلها قال لقد أفسدت تلك الثياب فقال قم فانظر فأخرج عيسى فأخرج عيسى ثوبا أحمراء وثوب الأصفر من الجب هذا وثوب الأقضر إلى أن على الألوان التي أرادها فجعل الحواري يتعجب فعلم أن ذلك من الله فقال الناس تعالوا فانظروا فآمن به هو وأصحابه فهم الحواريون هؤلاء القصارون هم الحواريون أصحاب الذين يعملون مهنته فهؤلاء الحواريون على هذا القول ولا الحواري هو الناصر وقال الضحاك سموا حواريين لصفاء قلوبهم وقال ابن المبارك سموا به لما عليهم من أثر العبادة ونورها وأصل الحوري عند العرب شدة بياض يقال رجل أحور وامرأة حوراء أي شديدة بياض العين وقال الكلبي وعكرمة الحواريون هم الأصبياء هذا الله أعلم هو الأقرب هذا هو الأقرب الأصفياء يصطفيهم هذا الشخص لنفسه فهو الأصلياء الذين يصطفيهم النبي لنفسه هؤلاء حواليون وقال الكلبي يكرما الحواريون هم الأصلياء وهم كانوا أصلياء عيسى عليه السلام وكانوا إثني عشر رجلا هذا عنizada tinham بن عباس أيضا جاء كانوا إثني عشر رجلا هذا التحديد بالعدد جاء عن ابن عباس وكانوا إثني عشر رجلا قال روح ابن القاسم سألت قتادة عن الحواريين قالهم الذين تصرح لهم الخلافة وعنه أنه قال الحواريون هم الوزراء وقال الحسن الحواريون الأنصار هذا هو أنصار الصفياء الصفي الذي ينصر أيضا حاصل أقرب ما يكون الأنصار والأصفياء وقال الحسن الحواريون الأنصار والحواري الناصر والحواري في كلام العرب خاصة الرجل هذا ايضا جيد والحواري في كلام العرب خاصة الرجني يستعين به فيما ينوبه قال أخبرنا عبد الواحد لا نسأل يا اخبر ما يؤيد هذا المعنى قال أخبرنا عبد الواحد ابن احمد المليهي قال أخبرنا احمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن السماعيل قال أخبرنا الحميدي قسمنا wuram THA لا الله بن سفيان. من الذي أبا عمر سفته البخاري كتابه به حميدي رحمه الله. وبعضه يذكر علة يلتمسه تمسه لأنه قرشي استفتح كتابه به. والله أعلم. لعلهناس ذلك قال أخبرنا الحميدي. قال أخبرنا سفيان. سفيان من هذا الحميدي عن سفيان يعني؟ عيينة حسنة قال أخبرنا الحميدي قال أخبرنا سفيان، قال أخبرنا محمد ابن المنكدر ما يعراب ابن يا أخي ما يعراب ابن بدني يقول ما خطانك نحن قلنا بدني يقول يمكن غيرك عندها شيء ما يعرابها صفة نعم ولماذا لم ينون الاسم المنصوف هنا أخبرنا محمد ابن المنكدر الموصوف تقول جاء زيد الفاضل ينون الموصوف ليش الناس تنطق به محمد ابن المنكدر إذا أرادوا فيه ابن صفة نعم سنته ذكروا أقوال ومنها كثرة الاستعمال وهذا أحسنها الذي يميل الانستيطي أظنه في رسالة الأصول في النحو ذكر هذا ومنها هذا القول هو أحسنها كثرت الاستعمال وكثرت الاستعمال تستدعي التخفيف كما حذف الهمزة من خير وشر والأصل أخير وأشر لكثر استعمال ذين الله ذيني حذف الهمزة فقالوا خير وشر وما قالوا أخير وأشر وقد استعمال لكنه قليل قليل وللأكثر خير وشر والأصل أخير وأشر فني أجل كثرت الاستعمال حذف الهمزة وهنا كذلك فني أجل الاستعمال فلان بن فلان فلان بن فلان فإن السندع التخفيف السندع التخفيف كثرت الاستعمال فقالوا محمد ابن محمد محمد بن زيد هذا يكثر في كلامهم فحذفوا التنوين لأجل هذا ولا نقول لأجل التقاس لكن الخطأ خطأ, خطأ لأن ثم هناك أشياء ما فيها التقاس لكن مع ذلك يحدث التنوين هند بنت سالم هند بنت سالم ما حدف لأجل هذا هند هنا من الأوجه في الصرف وما في انتقاء ساكنين فإن البام بنت البام كسورة ومع ذلك حدف التنوين فهذا يدل على أن الحذف هنا لا لأجل انتقاء ساكنين وإن من الأجل كثرة الاستعمال إذا شاءت لنا هنا قلنا الحذف لأجل انتقاء الساكنين لأن البئة ساكنة والتنوين عبارة عن نون ساكنة فإننا ماذا نقول في هند بنت فلان فإن من أوجه هند الصرف ومع ذلك يبقى على ما هو عليه يعني أحد وجوهها الصرف يبقى على ما هو عليه في الصرف وغير الصرف هند بنت فلان هذا يدل على أن الحذف لكثرة الاستعمال لا لأجل انتقاء الساكنين قال رحمه الله قال أخضرنا محمد ابن المنكدر، قال سمعت جابرة ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتذب الزبير ثم ندبهم فانتذب الزبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل لأنه كان موطن داخل موطن شدة شد عليهم فانتذب هذا البطل كلهم أبطال لكن أراد الله شيئا أراد الله سبحانه وتعالى أن تذكر هذه المنغبة بهذا الصحابي الجليل فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير هذه منظمة جميلة وعظيمة لهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وقال سفيان الحواري الناصر قال معمر قال قتادة إن الحواريين كلهم من قريش أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة وجعفر وعبيدة بن الجراح وعثمان بن مضعون وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي منقاص وطلحة ابن عبيد الله الزبير بن العوام رضي الله عنهم أجمعين وكلهم حواريون الصحابة كلهم حواريون ورسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أنصار ولكنهم درجات عند الله هذا نكتفي به إن شاء الله. عندك يا عبد الرزاق من أنصى إلى الله ماذا قال الإمام هنا أي مع الله على أن إلهنا بمعنى بمعنى معه هل تذكر نظيرا لهذا أن الحرف يضم معنا حرف آخر أو معنا كلمة أخرى عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب منها عباد الله أيضا مع نعم ولو صلّبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل فامشوا في مناكبها أأمنتم من السماء أي على السماء أحسنتم وهل يعني تذكر نظيرا لهذه الآية في كونه إلى بمعنى معه هل تذكر نظيرا لهذه الآية في كونه إلى بمعنى معه نعم قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم أموالهم من أموالكم وأيضا لغا ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة أي مع عاجه والصواب نعم ما ذهب إليه البصريون أن إلى هنا ليست بمعنى معها بل هي على معناها المعلوم من إفادة الغاية وإنما التضمين في العامل من أنصار أي من يضم نصرته إلى نصرة الله سبحانه وتعالى فهي على معناها المعلوم وهكذا لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة أي لقد ظلمك بضم نعجتك إلى نعاجة وأيضا الآية ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي لا تضموا أموالهم إلى أموالكم آكلين لها ضمع ضم آكل وهكذا الآية التي ذكرت عيلا يشربوا بها عباد الله يروى بها عباد يشرب يشربوا سيكون شربة ضمن معنا روية أو روى ضمن معنى ري فيكون عينا يروى بها عباد الله ليس مجرد شرب بل هناك ري يحصل لهم وأي المذهبين أقوى؟ مذهب المصريين أحسن تأني ما فيه من الفصاحة والبلاغة فإن الكلمة ضمن معنى كلمة مع بقاء معناها الأصلي وهذا تريحه نسلاه رحمه الله وهل مذهب الكوفيين بعد الرحمن يطرح يطرح كما من ولا يعول به لا فنقول أقول الأصل هو مذهب البصريين لكن متى ما متى لم يمكن الحمل على مذهب إليه البصريون فإننا نلجأ إلى مذهب الكوفيين وهو أسهل حيث السهولة هو أسهل مذهب المصريين ربما يكون فيه حيانا بعض التكلفات يتكلفون المعنى يتكلفون حتى يضموا هذا الفعل معنى هذا الفعل يحصل شيء من التكلف فإذا كان الأمر فيه شيء من العسر والتكلف رجعنا إلى مذهب الكوفيين وقلنا الحرف ضمنا معنى حرف هذا ترجيح من من النحو ها عندنا ابن جني رحمه الله وهو الصواب إن شاء الله هذا ترجيح قال ابن جني رحمه الله يقولون إن الى. تكون بمعنى مع يحتجون بقوله من أنصار إلى الله أي مع الله ويقولون إن في تكون بمعنى على ويحتجون بقولنا لأصل بلكم في جذوع النخل أي عليها ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالوا ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالوا ولكن نقول إنه يكون بمعنى في مواضع دون مواضع حسب الأحوال الجاعية إليه والمسوغ له وأما في كل موضع على كل حال فلا صدق هذا هو الصواب أننا لا نأخذ بمذهب قفين أن الحرف بمعنى الحرف حرب بمعنى حرف لا وإنما في أحوال دون أحوال وإلا الأصل هو تضمين الكلمة معنى كلمة أخرى تضمين كلمة معنى كلمة أخرى تضمين جعل الأصل هو التضمين في العوامل لا في الحروف وهؤلاء يقولون هذا الشيء نحن لسنا نذبح هذا المذهب نقول كما يقول بعض الناس ملئين رحمه الله هذا المذهب مطروح هذا المذهب خطأ هذا المذهب لا يصلح هذا ق صحيح وإنما نقول نحن ما ندفع هذا المذهب تماما لكن هذا المذهب يكون في موضع دون موضع وعلى حسب الحوال الداعي إليه و المسوّغ على حسب الحوال الداعي إليه و المسوّغ لا وابنه شام كأنه يمين إليه في بعض موابع المغني يقول هو مذهب سهل مذهب الكوفين مذهب سهل صحيح هو مذهب سهل لكن في باب التضمين كأنه يمين إلى مذهب البصريين في بعض موابع رأيته من المغني أظنفل المجلة الأول كأنه يقول هو مذهب سهل ومذهب ميسر معنى كلامه كأنه يميل إلى مذهب الكوفيين صحيح إنه في سهولة لكن مذهب البصريين أبلغ في حيث البلاغة لأن اختاره المحققون ومنه شيخ منهم شيخ الإسلام رحمه الله وبنقيم أيضا يميلون إلى مذهب البصريين أن التضمين في العوامل لا في الكلمات أي لا في الحروف هنا